صايب فاطمه عظامي بدل هوا شروف البيت صار ضلام بدل ها يا وحين الغسلت بيديه بدل والله كسر قلبي كسر ضلعك يا يا يا كسر قلبي كسر ظلعي يا إزجي يا, يا من فضلك من الدنيا وسدها وسدها وسدها يا يا حصن خابر وسدها الحدها فاطمة بهيدة والسدها علي لا تركي نصوى والزيجية الحمدل من الارياق شلون يا مره يا مره يا مره وتشببك القلب للثار اقعد حبيبي ده استريح استريح استريح يا <تصفيق> مره يا غايبنا متى المعبوض يا مرايه يقص شفل كسر العزك يا يا يقص شفل كسر الضلعي يا يا الزكيه يا زمننا متى صاحبك يظهر يا متى صاحبك يظهر يا زمن اشلون يصير ثار يا زمن علمنا الطاح منه يا زمن ومن يجبر كسر ظلعي والله ومن يجبر كسر ظلعي الذكي يا الهنا باسمك العظيم الاعظم لاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا تقبل منا ومن المؤسس لهذا المجلس والعزاء بأحسن قبول يا الله إلهنا بفاطمة عافي وشافي جميع المرضى على خصمنا أوسانا بالدعاء يا الله إلهنا بفاطمة هذه الليلة اقض حوايجنا جميعا يا الله إلهنا بفاطمة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 دولة الكويت تسجيلات الحسينية الكربلائية مملكة البحرين تسجيلات كربلاء سلطنة عمان تسجيلات الثقلين المملكة العربية السعودية تسجيلات كربلاء